أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمّة وإن على آثارهم وإن على آثارهم مهتدون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 قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُفْسِتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَمَن تَقَلَّنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٌ مِنْ مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَطِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْدِعُونَ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 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا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 ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وذخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَاءِ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقِيضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ أَنَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ السَّبِيلِ وَيَحْتَثُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقبون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوشي إليك إنك على صراط مستقيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلَ مَنۡ أُرۡسِلَ نَا مِن قَبۡلِكَ مِن, من رَّسُولٍ أَجَعَلْنَا بِذُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ آلِهَةٗ ٱجَعَلْنَا بِذُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ آلِهَتَيۡنِ يُعۡبَدُونَ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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاتقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين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 إنه إلا عبد أن عمل عليه وجعل الله مثالا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم الساعة فلا تمترن بها فلا تمترن بها واتبعون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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأهلاء يومئذ بعضهم لبعض العدون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحذنون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 وتلك الجنة التي أرسلتموها بما كنتم تعمدون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم قاندون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ذو يا مالك ليقضي قَالَ ربك قال قَالَ ماكنون قال انكم ماكنون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون